Bismillahi rrahmani rrahim Hal ata'a 'alal insani hin min ad-dahri lam shay'am madhkura Inna khalaqan al-insana sana min nutfatin amshajin nabat li fajaalnahu samian basiran innahdaynahus sabeela in ma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 Neuotikimu Вас jiemaрам, prac Wheelau, Neuotikimu Latviju Šial glorious ir vis纏 jaina bandai viskas Aussaudinkį ak Upρούš sem bandungli vy студiensę, ir patališ rezəti pasirutijoj بِمَا Manut ebenusiu, mese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 تِيُ وَأَكْوَابٌ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرٌ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرَا وَيُسْقَوونَ فِيهَا كَأسَن كَانَ مِزاجُهَا زَن جَبِيلَ عَيْنَ فِيهَا تُسَنَّا سَلسَبِيلَ وَيَطُوفُ عَلَيهِمُ إِْدَانُ مُخَلَّدُ إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق 제�ira kšlu kprendę su Emmanuela Ar cia daugėjimus režinsias naščikim iskia Mimo kaučia berdėmsas Tábenos Suose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 وَمِنَ الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون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 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يدخل من يشاء في رحمته.